book 2 77 77 سبعه و70 77 nie chcesz dwuwodnić 3 ابداء الاسباب 3 ابداء الاسباب 3 لمذا أنت لا تأكل الططة لماذا أنت لا تأكل الططة ممسذ يجب أن انق وزني يجب أن انق وزني ج ممسذن لا أكلها لاي يجب أن انقص وزني لا أكلها؟, لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنق وزني لماذا بيبي أنت لا تشرب البرة؟ لماذا أنت لا تشب البيرة؟ مم أشت الشفاة مازل علي أن أسافر مازل علي أن أسافر؟ يبيمها؟ برتوجي موسيم لا اشربها لاني لا يزال علي أن أسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر لماذا أنت لا تشرب القهوه لماذا انت لا تشرب القهوه ياستودنا هي باردة. هي بارده لا اشربها لانها بارده لا اشربها لانها بارده بريتشو نيبيش لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي Nemám cukor. Ma 'indi nepiem ho, pretože nemám cukor. La ashrabuhu li'anni ma sukar. La ashrabaha li'anni ma 'indi sukkar. Prečo nejete tú polievku? ve šrabu šorba. لماذا أنت لا تشرب الشوربه؟ nie obiednal لم أطلبها. لم اطلبها. nie jem لا اشربها لأني لم أطلبها. لا اشربها لاني لم اطلبها. Prečo niejete لمذا أنت لا تأكل اللحم لماذا أنت لا تأكل اللحم صج أنا نبات أنا نباتي جج لا أكله لا لأني نباتي لا أكله لاي نبات؟